يَقُوتَرُ بَلِ النَّاسُ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةٌ أَنْقَلُوهُمْ انَجِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا شَرٌّ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وهو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 جئناهم ومن شاء هو اهلاك المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصنا من قريه كانت ظالما وان بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يوقضون لا توقضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن نَكُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَكَّتَخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا لَتَخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَل نَّقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإذا هو وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ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 ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلياتكم وهم بِذِكْرِ رَبِّكَ الرَّحْمَنِ هُم كَافِرُونَ قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كنتم لو يعلموا الذين كفروا حين لا يقفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 فَلَا يَرونَ أنا نَأت الأأَرب وَنَع بُصُهَا مِنْ أَطَافِهَا أَثَهُم الغَالِبُون قُلْإِ قل مَاُ ذِركُم بِالواحِي وَلَا يَسمَعُّم مُددعَ أَإِذ م ذَرون وَلئِمَّ السَّثَهُم نَفْحَة مِن عَذاَ بِ رَبِّكَ لاَا يَقول النََّا وَلَنَا لاَقول النََّا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَعِنْدَهُ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا الْقُرْآنُ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ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 للناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أن فَأَنسَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أنتم الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُقِضَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ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 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجْجَيْنَاهُ وَنُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِنَّا يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقان الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وَلوط آتَنَا حكمَ وَعِمَ وَنَنجَنَهُ مِنَ القَرةَّ كَ التعمَدُ الْ الخَباء إِهُ كانَوا قَومَ سَء فَاسِقين وَأَدَ خَلناُ فيِي ررحمتناَا إِهُ مِنَ الصادِقين وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَأَنصَرْنَا مُؤْمِنًا مِّنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ وداود وسليمان إذ يحكمان فِي الحرف إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ بِأَمْرِهِ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لُقْمٍ لِقَوْمِهِ لِتَحصِّنَكُم مِّن بأسكم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 وَقُ لَهُم حافِو وَأَوبَ إِ دَبَوْ أَنّ مَسَّن يَوْ غُررُ وَآن دَأَ حَمُر الاحِمِين فَسْتَجَبن لَ فَكَ شَفْنَا مابِ مِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم رَّحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَانَ لِلْعَالَمِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَجَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ الصالحين. وذنون إذ ذهبا مراضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اسْتَجَابَ لَنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرِيَّا إِنَّا دَعَوْا رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ تَجَبنا لَ وََّابِن لَ يَحييا وَأَف اللحناَا لَ زَوجَ إنِهم كانَوا يُسَالعونَ في القيرات وَدعونناَا وَغَبَوا وَهَبَ وَوكوا لَ خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعقدون وتقطعوا أمرهم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 حتى إذا ختحت يأجوج ومأجوج وهم مِنْ كل حذب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة مبين ان هذا ذلك الظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جحمنا حصب جحنم ما انتم لها واردون لو كان هؤلاء وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها ذخيب لهم فيها زفير وهم فيها لا يسفعون ان الذين سبقوا لهم الحسنى عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ يَوْمَ نَضَوِ السَّمَاءَ كَطَيْسِ تِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا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 ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب <تصفيق> <تصفيق> انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بِلْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ